الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين هذا هو المجلس الخامس والأربعون من مجالس دروس الدرر البهية في المسائل الفقهية الإمام القاضي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وقد ابتدأنا في المجلس السابق كتاب البيوع وذكرنا كيف دخل الانحراف على هذا الكتاب على مسائل هذا الكتاب وكيف أنه عطل عن أن يحكم الأمة ومما أريد أن أستدركه اليوم أني قد كنت ذكرت في المجلس السابق أن المغرب يختلف وضعه عن بقية الدول بقية بلاد المسلمين نظرا لأن المغرب لم تحكمه الدولة العثمانية. وقلت في ذلك الوقت إن المغرب بقي يحكم بما أنزل الله على الحراف وجور إلى أن خرج النصارى الفرنسيون منه عام 1965 للميلاد وعندئذ بدأت الأياد تلعب بالتشريعات الإسلامية وقد نبهتني أستاذة فاضلة إلى أن هذا الأمر ليس بهذه الصورة بل بدأ الانحراف قبل ذلك فقد بدأ الانحراف في أول ما دخلت فرنسا للمغرب بعد سنتين من دخولها ومن المعلوم أن فرنسا دخلت المغرب سنة 1330 للهجرة وهو الموافق لـ 1912 للميلاد ففي سنة 1914 ففي 1914 غيرت تلاعبت فرنسا في القانون التجاري الإسلامي الذي كان يحكم به في المغرب وهو قانون المعاملات وهو الذي بين يدينا الآن ثم بعد ذلك تدريجيا بدأت تتلاعب في أحكام أخرى كالأحكام الجنائية وكقانون البحري وقانون الملاحة وما إلى ذلك وبقيت هذه التلاعبات إلى أن خرجت فرنسا لعساكرها من المغرب وتركت نوابها فهؤلاء قننوا ذلك وغيروه واتخذوا لهم آلهة من دون الله يسمونها المشرع المغربي وما إلا ذلك وأشركوها مع الله عز وجل بحيث يقولون في دساتيرهم إن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وهذا الشرك فيجعلون مع الله عز وجل آلهة أخرى إله مع الله تعالى الله سبحانه وتعالى ما يشركون فإذن هذا الذي حدث في المغرب ولا شك أنكم تلاحظون أن الانحراف الذي دخل إلى المغرب هو انحراف متأخر جدا بالنسبة للانحراف الذي حدث في بلاد المشرق خاصة بلاد العجم ومصر وما إلى ذلك أما المغرب فالانحراف دخله متأخرا بعد دخول العساكر الفرنسية إليه نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الوضع وضعا عارضا طارئا سرعان ما سيندثر بحول الله تبارك وتعالى وما ذلك على الله بقريب وما ذلك على الله بعزيز وهو قريب إن شاء الله اليوم بحول الله تبارك وتعالى قلنا إننا سنتدارس القواعد العامة للبيوع قلنا إننا سنتكلم عن القواعد العامة للبيوع حتى يأخذ الواحد منكم صورة مجملة عن الأحكام الشرعية في هذا الباب فإذا تعلمتم أو تفهمتم هذه القواعد الكبيرة استطعتم بعد ذلك أن تفهموا أفراد المسائل التي سيذكرها أو سيذكرها المؤلف بحول الله تبارك وتعالى فإن أخذ المسائل هكذا مجتزأة بصورة سطحية لا تعطي لطالب العلمي لا توطي لطالب العلم صورة صورة واضحة عن هذا الباب ولا مفهومة ولا المرادة منه إنما يكونوا يتعاملوا مع كل مسألة بذاتها لكن إذا أخذ القاعدة العامة استطاع يدخل تحتها أفرادا كثيرة لم ينص عليها العلماء واستطاع يتعامل مع الكتاب والسنة وأصول الشريعة معاملة الفقيه مع الأحكام الشرعية وهذا هو المقصود من هذه المجالس فإن الفقه فإن مسائل الفقه لا تتناها وجزئياته لا لا تنقرض لأنه كلما مرت السنون ومرت الأعوام كلما استحدث الناس أحوالا جديدة ومعاملات حديثة إلى غير ذلك تحتاج إلى حكم لله عز وجل فيها وذلك صنف العلماء كتبا خاصة اسموها النوازل هذه النوازل هي فتاوى في مسائل واقعة لم يتكلم فيها علماء سابقون لأنها لم تكن في عصر ككثير من الشركات التي حدثت اليوم كشركات التأمين وكثير من الشركات الكبيرة التي لا تدخل تحت اسم معين من أسماء الشركات التي يذكرها فقهاءنا رحمه الله بل تحتاج إلى تمعن وطول تأمل فيها لأنها تكون مركبة مثلا من مجموعة صور تكلم العلماء القدام عن أفرادها ولذلك عندما سنتدارس باب كتاب البيوع نشرح ما سيذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فتجدون أن كثيرا من تلك الصور غير موجودة الآن لكن إذا عرفتم أصل المسألة ولماذا حرمت استطعتم بعد ذلك أن تدخلوا تحتها صورا عديدة خاصة من يتعامل بالتجارة خاصة من يتعامل بالتجارة والبيع والشراء، ووممن يجدوا ذكره ومما يجدر ذكره أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول لا ي لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا شائم أبا، فهذا القول من أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يجعلنا نتأمل كثيرا في أحوال كثير من الناس اليوم الذين أغلبهم حتى كثير من المتدينين منهم يتعاملون في المعاملات الشرعية من دون أن يعلموا أحكام الله عز وجل فيها وهؤلاء واقعون في الحرام علموا أم لم يعلموا ولا يعذرون بجهلهم لأنه لا يجوز في شريعتنا أن يقدم المرء على عمل من أعمال دون أن يعلم حكم الله عز وجل فيه لذلك يا إخوة يجب على كل أخٍ تصدر للتعاملات التجارية أن يعلم أحكام الله عز وجل فيها ويتفقهها ولو من كثيب صغير ويسأل علماء المسلمين الموجودين أو يسأل طلبة العلم عن الأحكام الشرعية خاصة في أبواب الربا والبيوع والأجارات وما إلى ذلك مما سيأتي معنا بحول الله تبارك وتعالى فإن هذا أمر هام جدا وعندما تكلم العلماء عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ويدخل في ذلك يتبع كل مسلم فإنهم نص على أن هذا العلم الواجب ينقسم إلى واجب على كل المسلمين وينقسم إلى علم كفائي قد يجب على من تصدر وتخصص فيه فمثلا تعلم أبواب كتاب الحج لا يجب على كل مسلم لكن من نوى الحج وعزم عليه فيجب عليه أن يتعلم أحكام الحج كي لا يقع في المحظور وهو لا يدري وأيضا تعلم أبواب النكاح والطلاق لا يجب على كل مرئن لكن من نوى الزواج وبناء أسرة مسلمة وجب عليه أن يطلع على هذا الباب ويجب أحكامه وهكذا من أراد التجارة ومن أراد البيع على الشراء يجب عليه أن يتعلم أحكام هذا الباب حتى لا يقع في الحرام وهو لا يدري واضح يا إخوة؟ هذا أمر هام جدا طيب الأصل الأول أو القاعدة الأولى في هذا الباب وهو أن الأصل في البيوع الإباحة الأصل في البيوع الإباحة لقول الله عز وجل وأحلى الله البيع وحرم الربا وأحلى الله البيع وحرم الربا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذه قاعدة عامة مقررة نص عليها علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى، وهي أن الأصل في العبادات التوقف والتحريم، والأصل في المعاملات الحل والإباحة، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. قال الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حرامه حلف الله عز وجل يستنكر على من قال بليسان هذا حرام وهذا حلال من غير أن يعلم والله عز وجل يقول ولا تقول لما تصف ألسنتكم ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال لتفتر هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فالله عز وجل حرم القفوة من غير علم والتحريم والتحليل من عند الإنسان وإلا فالأصل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فأحلى الله عز وجل ما في الأرض جميعا إلا أن يأتي نص بالتحريم وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا هذا واضح مبين الحمد لله تبارك وتعالى فإذن الأصل في هذه المعاملات هو الإباحة وهذه الإباحة وهذه الإباحة لا تكون إلا بأمرين الأمر الأول وهو الرضا المعتبر الرضا المعتبر وليس كل رضا معتبرا كما سيسته والأصل الثاني وهو العدل والأصل الثاني وهو العدل وقولنا الرضا المعتبر فإن من الرضا رضا غير معتبر وذلك في أحوال الحالة الأولى أي يتراضي على الباطل أي يتراضي على الباطل وعلى الحرام كما يتواطأ الزاني على الزنا بمن أراد أن يزني بها أو كما يتواطأ المرابي مع المرابي الآخر أو كما يتواطأ كثير من من يتعاملون بالحرام فإن هذا لا يجوز وهذا ليس برضا معتبر بل هذا رضا ملغي لأنهم تواطئوا على ما حرمه الله عز وجل واضح يا إخوة؟ والأمر الآخر أن هناك رضا أن هناك من لا يعتد برضاه شاء أم أبا يجرى عليه البيع كما المفلس المفلس الذي عليه ديون كثيرة للناس وورماؤه يطالبونه بالمال وله أملاك لم يبيعها فعندئذ يحجر عليه وتباع أملاكه غصبا عنه كما سيتي هذا كسيتي تفصيل هذه الأمور إنما أعطيكم أنا قواعد عامة فإن هذا شأن أبا تباع عليه أغراضه إذن لا يعتبر رضاه لا يعتبر الرضا وهذا في كثير من العقود لا يعتبر الرضا فيها كما قلنا في عقود أخرى طبعا قد يدخل بعد النكاح على هذه الأبواب لأنها كلها عقود كما قلنا في المولي الذي يوقف فإن فإن فاء فإنه تنتهي المشكلة وإلا فإن القاضي يرغمه على طلاق زوج فإذا هنا لا يعتبر رضاه وهكذا في أمور كثيرة طيب هذا يكون إذا كانت الحقوق حقوق الناس تحت يده ولم يعطيهم إياها واضح؟ وهناك أحوال كثيرة في مسألة الربا. المسألة الثانية هي العدل. العدل في في في المعاملات. وعليه فيجب أن يكون تكون البيع بين الناس معلوما بحيث إن السعر يكون معلوما وال الأمر السلعة التي يريد أي يشتريها يكونان معلومين. تكون السلعة والمال معلومتين بحيث إنه لا يشتري أمرًا مجهولا أو لا يدفع فيه مبلغا مجهولا بل يجب أن يعلم المبلغ ويعلم ماذا سيشتري وهذا سيدخل في باب آخر وهو الغرض وأن يكون مالين وأن يكون مالين متقومين معلومين وأن يكون مقدورا عليه يكون مقدورًا عليه فلا يصح أن يبيعه شيئا غير مقدور عليه كأن يبيعه دابة شاردة أو طيرا في الهواء أو سمكا في الماء أو ما لا يعلم مقداره أصلا أو ما إلا ذلك أو كما يسمونها ضربة الغائص كلما نزل يقول ما وقعت عليه آتيك به وتدفع ليك مبلغ كذا يعني هذا كله أمور فيها غرر وفيها عدم وضوح وهذا يفضي إلى النزاع بين المسلمين ويفضي إلى كثير من المشاكل بين الناس واضح يا أخو طيب وقد نصّ أهل العلم على أن المعاملات بين الناس في المعاوضات تنقسم إلى عدة أقسام، أولها مال بمال، مال بمال، وهذا هو وهذا هو البيوع، مال بمال، مال نقدي بمال متقوم تعطيه، فتعطي المال لكي تأخذ عوضا عنه مالا آخر، وهذا الذي يسمى الشراء والبيع، وهو غالب البيوع. والمسألة الثانية وهي منفعة بمال فأقول لك أنا أخدمك في البيت وتعطيني مثلا كذا وكذا من المال وهذه الإجارة, الإجارة أو الجعالة كأن أقول ما وجد لي السلعة الفلانية التي ضاعت مني أعطيه كذا وكذا من المال هذه منفعة بمال واضح؟ منفعة بمال خدمة بمال وهذه يدخل فيها العديد من أيوة المسألة الثالثة أو الحالة الثالثة من المعاوضات وهي منفعة بمنفعة ككثير من الشركات ككثير من الشركات فهي منفعة بمنفعة واضح وهي أبواب التعاون نتعاون على أمر معين تفعل لي كذا وأفعل لك كذا فهذه معاوضة فإذا المعاوضات تنقسم إلى ثلاثة أقسام إما مال بمال أو منفعة بمال أو منفعة بمنفعة وأيضا المعاوضات تنقسم إلى أربعة أحوال وهذه المسائل ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى إما أن تكون حلالا بحلال إما أن تكون حلالا بحلال ككثير من التجارات تشتري وتبيع حلالا بحلال وإما أن, تكون وإما أن تكون حراما بحرام ككثير مما يفعل أهل الفجور من المعاوضة على المنافع الباطلة كمهر البغي وحلوان الكاهن وما إلا ذلك فإن هذا هذه معاوضة لكن معاوضة محرمة باطلة فإن حلوان الكاهن باطل بل عمل الكاهن كله شرك بالله عز وجل ومهر البغي باطل وسحت لأنها تأكل بكسب فاجر خبيث وأيضا كثير من المعارضات من هذا الجنس فإذا هذا حرام بحرام والقسم الثالث والرابع وهو حرام بحلال أو حلال بحرام قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى فأما القسم الأول فلا تقوم به دنيا قوية ولا دين متين فلا تقوم به دنيا قوية ولا دين متين إنما يقوم دين ضعيف ودنيا ضعيفة وأما القسم الثاني فيقوم به الدين الفاجر والدولة الفاجرة الظالمة المبتدعة واضح وهو غالب أحوال الكثير من الناس دي. قال وأما القسم الرابع الثالث والرابع فهو الذي يحتاج كثير من الناس ويضطرون لمعرفته ومن ذلك كثير من الرشاوة التي يأخذها الظلمة وأصحاب المكوس وأهل السحت من المسلمين فإنهم يضطرونهم لأن يدفعوا أموالا كي يفتدوا أنفسهم من أمور معينة كما يأخذه كثير من هؤلاء الظلمة في طريق المسلمين بحجة أنهم مثلا أسرع في السير أو بحجة أنهم خالفوا مسألة من المسائل المعينة فيأخذون عنها أموالا طائلة أو ككثير من أهل الضرائب وهي المكوس التي يأخذونها على بيع الأراضي أو, بيع أو كثير من فتح المتاجر أو الدكاكين فكل هذه سحت في سحت فلو أعطيت هذا الرجل المكاس الذي يأتي وقلت له خذ هذه المئة درهم مثلا وادعي أنني قد دفعت ضريبتي هذه لا حرج فيها وهذه مسائل نص عليه الشيخ الإسلام الله فهذه أنت دفعتها حلالا وهو أخذها حراما واضح؟ هذه حلال بحرام وعكسها الحرام بالحلال كثير ما يأخذ هو من المسلمين الصالحين وما إلى ذلك فهذه هي التي يقوم بها بهذه الأمور يعني هاتين الحالتين مع الحالة الأولى يقوم بها الدين القوي كما كان يدفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض المؤلفة قلوبهم يدفع لهم أموالا طائلة كثيرة وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يطلب مني العطية فأعطيه إياها يتأبطها قطعة من النار قال صلى الله عليه وآله وسلم يسألونني ويأب الله عليا البخل ويأب الله علي البخل فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يمنعهم إياه وهم يتأبطونها قطعة من النار وعيادة الأقطع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوهم حراما وهذا كثير جدا في إعطاء الأموال تأليفا للقلوب أو دفعا لفجور فاجر أو ظلم ظالم أو ما إلى ذلك هذا يجب أن يتفقى في كثير من الناس ويعلموه فإن عدم العلم بهذا يجعل الإنسان ضعيفا مهلهلا يظن أنه على خير وهو على باطل ولذلك, <تصفيق> ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت جالسة مرة فرأت بعض الشباب يمشون متماوتين فقالت ما لهؤلاء هكذا يمشون متماوتين لا إن هؤلاء خاشعون قالت له قالت قتلهم الله أم إلى ذلك لقد أمات لقد كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وكان هو الخاشع وكان هو الخاشع ورأى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه رجلا في هذه متماوتا هكذا متمسقنا فضأ فعلاه بالدرة وقال له أماتك الله لا تمت علينا ديننا فإذن يجب على المسلم أن يكون حازما كيسا فطنا يعلم أحكام الله عز وجل ويتعامل بعلم وفهم وقوة وحزم في دين الله عز وجل واضح يا أخوة وكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، وما يروى من آثار وأحاديث من أن المؤمنة هو الذي يضحك عليه الناس من أن المؤمن هو الذي هو المتماوت هو المسكين هو الغر هو كله تارف لا أصل له ولا دليل عليه واضح أن هذا يخترعه كثير من الطرقية الذين يريدون أن يميتوا علينا ديننا واضح يا أخوة طيب <تصفيق> طيب الأصل الثاني وهو جواز الشروط في المعاملات جواز الشروط في المعاملات وهذا أصل عظيم يا إخوة هذا أصل عظيم في أبواب المعاملات وقد اختلف العلماء في هذا الأصل ما بين مشدد وموسع والذي تدل عليه نصوص الشرع من كتاب وسنة وعمل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هو التوسيع في الشروط فكل شرط فكل شرط ليس في تحليل حرام ولا تحريم حلال فهو شرط معتبر ولذا ف والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما وروا الترمذي وقال حديث حسن صحيح وروى البزار أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الناس على شروطهم ما وافقت الحق، فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله في المعاملات كلها الإباحة والتوسعة والسهولة إلا ما ضر الناس في أديانهم أو أخلاقهم أو دنياهم، إلا ما ضر الناس في أديان أو أخلاقهم أو دنياهم، وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فنعم هذا صحيح فإن الشروط التي تكون محرمة هي الشروط التي تأتي على أصل العقد تأتي على أصل العقد أو الشروط التي تبيح أو تحرم تبيح حلالا حراما معينا أو تحرم تحرم حلالا واضحا كأن يشترط التعامل بالربا مثلا أو يشترط كثيرا من المعاملات الباطلة المحرمة أو إلى غير ذلك من الأمور مما قد يأتي معنا إن شاء الله في ثنايا الموضوع وإلا فتوسعته في الشروط التوسع في الشروط هو الأصل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وهو يدخل في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصب لكل غادر اللواء يوم القيام قال هذه غدرة فلان فإن الشروط هي من باب العهود والوفاء بها هو من الوفاء بعهد الله عز وجل والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق فإذا نقض المواثيق وخلف الوعود هو من صفة المنافقين وليس من صفة المؤمنين والقيام والوفاء بالعهود والعقود هو من صفة المؤمنين والشروط داخلة في العقود وقد أفاد الإمام الرقيم رحمه الله في أعلام موقعين في هذه المسألة وأفاد شيخ الإسلام الرقيم رحمه الله في كتابه القواعد النورانية في تقرير هذه المسألة ورد على المخالفين وعموما فإن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى من أوسع الناس في الشروط فإنه متوسع في ذلك جدا نظرا لما وقف عليه من آثار في هذا الباب ومن نصوص شرعية واضح يا إخوة والإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى قريب منه في ذلك قريب منه في ذلك طيب وضيق الناس في هذا الباب هم الظاهرية ثم الشافعية نظرا لأن أصل الظاهرية وغيرهم هو أن الأصل في العقود التحريم وليس التحليل وأما الصحيح من أقوال أهل العلم فهو أن الأصل في العقود الإباحة والحل كما قررنا ذلك آنفا واضح يا إخوة طيب وعن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول الحلال بين أو النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لمستبان أترك ومن اجترأ على ما يشتبه فيه من الإثم أو شكأ واقع مستبان والمعاصي حما الله من يرتع حول الحما يوشك أن يواقعه يوشك أن يواقعه والله البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى هذا ويا إخوة مما يجب أن يعلم أن التجارة والاهتمام بها من أفضل ما يعمله المرء وهذا كان عمل النبي صلى الله عليه و... عمل العمل فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أكل ابن آدم طعاما خيرا من أي يأكل من عمل يده خيرا من أي أكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل في التجارة يتاجر قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم وكسب من ذلك سمعة طيبة ومالا حلال فكان يلقب صلى الله عليه وسلم بالأمين ومن أجل ذلك اختارته أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى خريجة رضي الله تبارك وتعالى عنها حتى يتاجر لها في تجاراتها المعروفة لكن بعد ذلك فتح الله عز وجل له بابا عظيما من أبواب الرزق قال ابن القيم وهو أفضل أبواب الرزق ألا وهو باب الغنائم و الغنائم وما ينتزع من أفواه أعداء الله عز وجل كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما أرزاقكم ما تنتزعونه من أفواه أعدائكم إنما أرزاقكم ما تنتزعونه من أفواه أعدائكم قال ابن القيم رحمه الله لأن ذلك دليل القوة والصرامة والحزم أو كما قال رحمه الله تبارك وتعالى وأيضا <تصفيق> فإن فإن كبار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من العشرة المبشرين بالجنة كأبي بكر وعثمان والزبير وغيرهم كانت مهنتهم هي التجارة فكانوا يتاجرون ويبيعون ويشترون ويدخلون الأسواق وعبد الرحمن بن عرف معرفة قصص هؤلاء وأيضا كبار أئمة الإسلام كأبي حنيفة رحمه الله وأحمد وغيرهم كانوا يتاجرون في أسواق المسلمين وكابن سيرين رحمه الله و ومحمد بن قاسم من أبي بكر وغيرهم كانوا تجارا يتجرون ولم يكن عالة على الناس يتكسبون من صدقاتهم وعطياتهم وهداياهم واضح يا إخوة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وكل بيع مبرور ومن أجل ذلك صنف الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تبارك وتعالى جزءا أسماه الحث على التجارة كتاب الحث على التجارة كتاب الحث على التجارة والكسب <تصفيق> وهذا جزء نفيس حشد فيه الآثار والنصوص عن, عن هذه المسألة وخاصة النصوص الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إلا أن ذلك مشروط يا إخوة بعدة خصال من أهمها الوفاء وعدم الغش والتدليس والتغرير والانضباط بالأحكام الشرعية التي نحن بصدد ذكرها وعدم الكثرة الحلف بالكذب والافتراء على المسلمين والأمانة, والأمانة في أموال الأمة وأموال المسلمين فإن الثرقة والغشة والتدليس ليست من شيام المسلمين في شيء ولذلك من أجل هذا قال الحبيب مصر صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد وصححها وبعض أهل العلم قال إن التجار هم الفجار إن التجار هم الفجار فقيل يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع قال نعم ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون يحرفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون فلذلك كان التجار هم الفجار إلا ان سلموا من هذه الخصال السيئة واضح يا أخوة ولذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بلاد الله عز وجل مساجدها و و يعني وأبغض البلاد إلى الله عز وجل الأسواق وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان ينصب رايته في السوق ينصب رايته في السوق فلذلك يعني, يعني يا إخوة بارك الله فيكم كل من تصدر للتجارة والعمل فيها يجب عليه أن يتنبى لهذه الأم حتى يكون تاجرا أمينا وقد ورد أنه, أنه يعني ورد في بعض الآثار أنه في بداية الأمر سيكون يكثر الأمان حتى يقال إن في حي بني فلان رجلا خائنا، وأن من علامات الساعة وآخر الزمان أن تقل الأمان حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني لهذه الدرجة وهذا هو واقع مع أسف الشديد فإن كثيرا من فإن القليل القليل من يكون أمينا حتى كثير من الناس الذين يدعون الدين والعمل به والتقوى والسنة وما إلى ذلك تجدهم يأكلون أموال المسلمين من غير وراء ولا خوف من لقاء الله عز وجل فيسرقون ويغشون ويفترون ويدلسون ولا يعرفون أصلا أحكام الله عز وجل في البيوع والمعاملات فهؤلاء نعوذ بالله من مصيرهم مع الله عز وجل نسأل الله عز وجل السلام طيب وأيضا فهناك قواعد عظيمة في أبواب المعاملات والبيوع وأولها قاعدة الربا يا إخوة قاعدة الربا فإن الله عز وجل قال وأحلى الله البيع وحرم الربا وإنما كان الربا محظما لأنه أولا باطل لأنه باطل والثاني أنه لا ربا معتبرا فيه لا يوجد فيه رضا فإن الرجل إذا قيل له إذا قيل له لا نعطيك مالا إلا إذا أرجعته إلينا زائدا فإنه رغم عنه سيأخذ ذلك المال نظرا لأن وقع في ضائقة مالية أو الطر أو ليس لديه ما يطعم ابناءه أو يريد أن يقيم به تجارات أو ما لا فعندئذ تحت ضغط الواقع وتحت ضغط الفقر يقبل بذلك الربا وذلك كله من جشع من أعطاه المال ومن قلة الروابط من انعدام الروابط الأخوية بين المسلمين وإلا فإن الله عز وجل يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فإن الله عز وجل حظ على, على القرض الحسن وحظ على مساعدة المؤمنين وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان وحرم استغلال المسلمين بعضهم لبعض والانتفاع بمصائب الآخرين طيب وذلك فإن الله عز وجل حرم الظلم وسد الذرائع إليه ومن ذرائع الظلم بل من الظلم نفسه الربا من الظلم نفسه الربا وتحت هذا الباب أو تحت هذه القاعدة صور كثيرة جدا وكل يوم تزداد فمن ذلك بيع العين ومن ذلك أنواع عديدة من التجارات والبيوع ومن حرم الشارع نظرا لأنها تؤدي إلى الربا أو أنها هي بذاتها ربا واضح؟ وهذا تفصيل وسيأتي في كتاب الربا أو باب الربا القاعدة الثانية وهي تحريم الغرر الغرر وهو المقامرة والغرر هو المغ من المغامرة من المغامرة وهو الإقدام على شيء لا تعلم عواقبه الإقدام على الشيء لا تعلم عواقبه وهذه القاعدة العظيمة يا إخوة قد اتفق علماؤنا رحمهم الله على ما كان غررا بينا واضحا كبيع الطير في السماء أو السمك في الماء أو بيع العبد الآبق أو الفرس الشارد أو ما إلى ذلك فهذه أمور اتفق العلماء على تحريمها واختلفوا في أصناف كثيرة أخرى مشتبه قد, قد يعتبرها بعضهم غررا وقد يعتبرها آخرون ليست بذلك الغرر الذي تحرم من أجله واضح يا إخوة وإما يجدر ذكره ها هنا أن أصول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في المعاملات هي من أوسع الأصول وأحسنها وأفضلها كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال إن مالك رحمه الله تبارك وتعالى أخذ فقه هذا الباب عن سعيد بن المسيب رحمه الله إمام التابعين في المدينة منورة وكان سعيد رحمه الله إماما في هذه الأبواب كما كان كما كان إبراهيم النخي رحمه الله تبارك وتعالى إماما في أبواب الصلاة وكان عطاء ابن أبي رباح إماما في المناسك فقد حج حجات كثيرة جدا فلذلك تخصص في أبواب المناسك وكان من أهل مكة فتعلم وتخصص في أبواب المناسك ما لم يتعلمه غيره قال وأما أحمد رحمه الله فقد تبع كل واحد من هؤلاء فيما أتقنه وأحسنوه من هذه المسائل فيما أتقنه وأحسنوه من هذه المسائل فلذلك كانت أصول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب قريبة من أصول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ولعل أحمد رحمه الله زاد عليه رحمه الله بأمور عديدة نظرا لتوسعه في معرفة السنن والآثار وسفري فإن مالك رحمه الله تبارك وتعالى لم يخرج من المدينة قط إلا إلى الحج فلذلك قلت روايته رحمه الله تبارك وتعالى وإنما وأما أحمد رحمه الله فقد سافر إلى كثير من البلدان حتى وصل إلى المغرب والمشرق والثغور واليمن وما إلى ذلك فطوف في البلاد حتى روى ألف ألف حديث رحمه الله تبارك وتعالى وانتخذ منها في مسنده ثلاثين ألف حديث ومسنده وأفضل المساند وأعظمها على الإطلاق كما نص علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى هذا مع ما عنده من آثار عن الصحابة والتابعين وما إلى ذلك رحمه الله, رحمهم الله اجمعين فكلهم أئمتنا وعلماؤنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إنما نحن نتكلم عن هذه الأبواب فلذلك مالك رحمه الله وأحمد تبعه في ذلك أباحوا من أصناف البيوع التي يظن غيرهم أن فيها غررا ما لم يبح ما لم يباح غيرهم فمن ذلك يا إخوان هل أنتم معي أم شفتكم وش مستوعبين الكلام الذي أقوله أم طيب من ذلك أن العلماء اختلفوا في بيع كثير من الخضروات التي تكون تحت الأرض كالجزر وال والبطاطس وما إلى ذلك. فإنه فإن منهم من ألحقها ببيوع الغرر. فقالوا كيف تبيع أمرا لا, لا لا تراه ولا تعرفه أينه؟ إذا لا يجوز بيعه إلا بعد إخراجه. وغيرهم كمالك وأحمد وغيرهم قالوا لا إنما يرجع هذا الأمر إلى العرف. فإن المزارعين والمزارعين والمتخصصين في هذه الأمور يعلمون أن متى ين متى ينضج ال متى الخضار والزروع فيعلمون أن هذه الزروع صالحة للبيع أم غير صالحة وفي القول بأنه لا يجوز بيعها إلا بعد إخراجها من الأرض خسارة كبيرة للتجار أصحاب المزارع أصحاب الأراضي الواسعة فإن الواحد منهم يبيع أرضا كاملة بعد أن يتبين الله صالح فعندئذ أجاز, أجاز هذه المعاملة لما فيها من المصالح لكذا الطرفين وصور كثيرة أخرى كبيع البندق والجوز واللوز فهذه الأصل أنها داخل القشرة فلا يمكن معرفتها على الحقيقة إلا بعد فتحها وفي فتحها خسارة عظيمة للتجار أصحابها وعليه فقد أجاز العلماء المحققون بيع هذه الأصناف إذا كانت إذا كانت بادية الصلاح عند أهل الخبرة إلى صور كثيرة أنا فقط أضرب أمثلة وإلا عند الدخول إن شاء الله في هذه الأبواب سيتضح لكم يعني إن شاء الله كثير من المعاملات واضح يا أخوة <تصفيق> ولذلك كان الأصل في هذا الباب أن الشيء الذي أن تحريم الميسر والقمار وهو في المعاوضات والألعاب فكل لعب دخل فيه معاوضة باطلة فهو ميسر وقمار كاللعب بالنرد والشطرنج والكارطة والضم وما إلى ذلك يلعبون على أو أو الكرة القدم أو ما إلى ذلك على مبلغ معين هذه كلها تدخل في الميسر والقمار وإنما باح الشارع منها أنواع معينة محددة وهي في الرمي والجري المنافس على الفرز المسابقة السبق وهناك باب خاص في الفقه اسم السبق نظرا لأنها معينة على الجهاد بضوابط معينة أحكام شرائية الخاصة وأما في التجارات فالشيء الذي يشك في حصوله أو تجهل حاله هو صفاته المقصودة هو الغرر هو الغرر واضح إخوان وأيضا الأصل في هذا الباب هو العرف والتسهيل على الناس والمرجع فيه عادة إلى يعني العلماء قرروا على أن الغرر اليسير يعفى عنه نظرا لأنه لا يسلم منه لا تسلم منه تجارة ولأن الناس في العادة يتساهلون في هذه الأمور واضح إخوان والأصل في هذا الباب هو قول قوله النبي صل الله عليه عن بيع الغرر وقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم وعداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون هل أنتم منتهون ولذلك فقد أجاد الشارع أنواعا من هذه البيوع لا في الربا ولا في الغرر لل للحاجة بضوابطها و... وشروطها ولا أريد أن أفصل لأنكم يعني لن تستوعبوا معي الآن هذه الأبواب وأد أباح, أباح الشارع كذلك ال... ال... البيوع في في الخضروات إذا بدأ صلاحها أو في الفواكه إذا بدأ صلاحه وسأ إلى بن أنا رضي ما يقولون ما بدو ساق تحمر أو تصفر يريد في في التمر يبدو, صلاح يبدو صلاحه يعني يحمر أو يصفر قال نبي بيع في ماري حتى تزهو تزهو قال ما, ما تزهو قال تحمر وتصفر إلى غير ذلك كما إن شاء الله تبارك وتعالى الأصل القاعدة الثالثة هو التغرير والخداع فكل بيع فيه غش وتغرير وخداع فهو غش باطر لاغن ويوقف هذا البيع على رضا رضا الطرف الذي يشتري فكل بيع فيه تدليس وغش وافتراء فيوقف يعني يكون بيعا موقفا إن رفضه المشتري فهذا البيع باطل لاغي وإن قبله خلاص المقصود هو الرضا ولذلك والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس مننا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر في كان في السوق فمر على صاحب صبرة وهو كوم من يعني يبيع القمح فأدخل يده فيها فوجدها مبلولة فقال له ما هذا يا صاحب الصبر قال أصابتها السماء يا رسول قال أفلا أظهرتها للناس من غشنا فليس منا فأولئك القوم الذين يجعلون الفواكه أو الخضار الطيبة في أعلى الصندوق ويجعلون الفواكه والخضار الرديئة في أسفل الصندوق حتى يغش المسلمين هؤلاء يأكلون السحت والباطل وهذا العقد لا يعني باطل إذا رفضه, أو رفضه المشتري واضح يا إخوة طيب أيضا من الشروط في البيوع والمعاملات أن تقع من مالك لها أو نائبه وهذا أصل واضح لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا لأن الله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارته عن تراض منكم فإذا تصرف في أملاكك من, من, من لم تكلفه بذلك ولم يكن نائبا عنك فإنه يتعامل يعني يتصرف في أمر في ملك ليس له ولا يجوز للمسلم أن يتصرف في أملاك غيره من المسلمين واضح لأن الله عز وجل حرم أبشارنا ودماءنا وأعراضنا على بعضنا البعض كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واضح يا أخوة وهذا أمر بيّن واضح من قواعد الدين بل من الأصول الخمسة في الإسلام واضح <تصفيق> طيب وهنا يدخل ما يسميه العلماء بيع الفضولي وهو الذي يتصرف في أملاكك بحجة أنه لمصلحتك من غير إذنك فعند إذن كذلك يوقف هذا البيع إن أردت يعني إن سمحت به فهو عقد صحيح وإلا فإنه باطل يبطل ومن أجل هذا حرم الله عز وجل الظلم وسد أيها أيها طيب. قال إذا تضم يعني من القواعد كذلك إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم فإنه حرام غير صحيح لقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ولذلك حرم العلماء رحمه الله بيع العنب بيع العنب ممن سيتخذه خمرا أو بيع السلاح زمن الفتنة أو للخوارج أو لمن سيق... يعني سيقاتل به قتالا باطلا وعلى ذلك قس يعني كل من ستبيعه وتعني كبيع التلفاز أو بيع ال... الأشرطة... الأشرطة الفاسدة أو بيع الفيديو لمن تعلم أنه سيستخدمه في الباطل والحرام إلى غير ذلك من صور كده أو بيع الميوات للنساء هذه مسألة واضحة لن أموره إلى غير ذلك طيب ولعلنا نقفها هنا وبعد ذلك هذا هذه أصول عظيمة إن سأل الله عز وجل أن تستفيد منها إن شاء الله المجلس القادم حول تبارك وتعالى ندخل في شرح كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين شتكم شتكم زمان هذه في أبواب الجنايات إن شاء الله إذا ذكرها نبحث فيها أما الآن ليس وإن كان يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الزكاة من من أداها مؤتجرا فلو أجرها ومن منعها فإن آخدوها وشطر ماله عزما من الله عز وجل أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهؤنا عززه بأخذ شطر ماله فإذا إذا صححنا هذا الحديث ويصححه جمع من العلماء فيجوز التعذير بأخذ المال لكن هذا الأمر يحتاج إلى ضوابط وإلى تقوى ورعا فإن الأصل في أموال المسلمين التحريم وشدد الشارع في ذلك جدا فيذلك ذلك التمادي في أخذ أموال المسلمين وانتهاك أعراضهم وأبشارهم ودمائهم هذا من خصال من لا يخشى الله عز وجل ولا يخاف عاقبته الله أعلم هذا المعاوضة لا حرج في ذلك بيع سلا بسلا إلا في حالات معينة يعني مثلا هناك أموال ربوية نص الشارع على أنها ربا وقاس عليها العلماء واختلفوا في ذلك كما سيأتي في كتاب الربا فهنا لها شروط معينة أن تكون يداً بيد ونفس المقدار فإذا لا يجوز لك مثلا أن تبيع التمر تمر كيلو بكلو وين تمر جيد كيلو بكلو وين تمر رديء مثلاً هذه ربا عين الربا كما قال النص عين الربا أو تبيع أو تبيع مثلاً القمح مثلاً واحد الكيلو ديال القمح وتقوله بغيت بغيت تجيب لي تشتري ثلاث الكيلو ديال التمر هذه جائزة لكن صرتكون يدا بيد ما تقوله شو غدا انا راجع هك الشيء اليوم وغدا رجع لا خصوصا تكون يدا بيد إيه لا غير ذلك كم كم سقيت أبواب الريبان شان <تصفيق> سلع سلع وزيد كل فلوس ما ما فيهاش ما دم شيء هي ما كانت سلع ريباوية <تصفيق> ما فيها شيء ما تعويضات هذه كلها جايزين آه ما فيهاش ولا السيارة من أمور ريباوية مم. كيف كي و السلعه مغشوشه مالها لا لا السلعه مغشوشه هو عاف أه آه آه آه آه آه أيوة تقول لها مغشوشه اها اه ايوا خصو الى جاي الحرام فيها مثلا خطأ الفلاني اه كي هذا من نصيحة لله ولرسوله ولعامه المسلمين وخاصه إذا كان هو المسؤول المباشر للبيع، ضارون يقول الليتي مARAM مسؤول هو مباشر هذاك العمل. شوف يا إخوة هذا السؤال سيأتي إن شاء الله يعني السؤال سابق الأوانى، ولكن هنا واحد النقطة كنا تكلمنا سابقا عن هل النهي يقتضي الفساد؟ وكنا قررنا أن النهي يقتضي الفساد إذا دخل النهي لركن من أركان المعاملة أو العبادة أو شرط من شروطها وقد وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله له رأي خاص في هذه المسألة مخالف لأراء كثير من العلماء فإن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا كانت تحريمه من أجل الله عز وجل فإنه باطل سواء ما كيشفش تقلد شرط وركن والأبراد فهذه الصورة فإن البيع بعد الأذان الثاني ليوم الجمعة هذا التحريم فيه ليس من أجل الإنسان من أجل الناس إنما الأجل حق الله عز وجل لأن فيه تأخير حضور الصلاة واستهانة بإحكام الله فهذا البيع باطل وإذا قلنا إن البيع باطل فما معنى ذلك معنى أن كل منهما يأكل المال سحتا هذا خدر هذا كشت سحت وذاك خدر سحت، معناها قال وأيضا لو تراضي بعد الصلاة فرضاهما لا يقبل بل يجب أن يرد كل منهما على صاحبه ماله وبعد ذلك إذا أرادوا أن يشت... يعقدوا البيع مرة أخرى عند ذلك يجوز قال <تصفيق> وأما إذا كان التحريم من أجل الإنسان أو من أجل الناس قد صلاة الدار المغصوبة مثلا فهذا لا يبطل العبادة, لا يبطل العبادة إنما يقلل أجرها بمقدار ظلمه لأخيه لأنه يتوقف على إجازة صاحب الدار أو صاحب الأرض المصوبة أو ما يذاك وهذا القوم من شيخ الإسلام نسبه للسلف الصالح وقال لم يكن في السلف الصالح من يجيز البيع الذي حرمه الله عز وجل هكذا صلاح ولا ينظروا قضية قل الشروط والأركان هذه، قال كهذه أمور استحدثها الفقهاء، أما لم تكن في زمن السلف الصالح حرمه الشاي أنا حرم فلذلك عندهم من صلى في المقبرة والحمام ومع إلى ذلك هذا من أجل الله وليس من أجل البشر فعندهم الصلاة تبطل بهذه الحال بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة فإنها إنما حرمت لأنك واقع في أرض غصبتها من أخيك المسلم وأيضا الوضوء مثلا بالماء المغصوب أو التطهر به أو ما ذلك ففهمتم معي هذا القاعدة؟ وهذا كلام وجيه جدا من شيخ الإسلام يعني الله أعلم <كو> اشتراه <بارباهم> <هو> بالربا؟ هو بناه بالربا، هو لم يأكل هو الربا، إنما هو أكل غيره الربا، هو الذي اضطر إلى أن يعني، فإذا هو بناه بماله، بمال أرجعه وزيادة، صح ولا لا؟ فإذن هو هو البيت بيته فهمت علي؟ إنما الذي سيكون آكل الحرام هو هو طبعا هو هذا هذا العقد باطل والعمل باطل لكن هو أرجع المال الذي استعاره هو زيادة فإذا ذاك الآخر هو الذي أخذ مالا باطلا بحتا استغل ظروف غيره من المسلمين واضح؟ في الأمر يختلف إذن هذا ملكك البيت ملكك والله أعلم اثم واثم قطعا لا الذي يشتري منه البيت لا اثم ما دخلو في الموضوع لا لا هو آثم الذي كل ما لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده كل هؤلاء هم في الإثم سواء قال صلى الله عليه وسلم لكن نتكلم الآن هل البيت بيته أم لا واضح انه استلف واستلف مالا والطرق يرجعه بزيادة ربا لأنه لا لا طريقة له ما شاء له طبعا هو هذا باطل هذا ومنكر لكن يعني حقيقة هو وقع تحت نوع من الضرورة ولن يذهب يسترد بالربا إلا لضرورة معينة صح ولا لا لكن هذه الضرورة ملغية أصلا غير معتبرة والله يعني <تصفيق> يشوف.بيع.بيع الآلات، آلات المسجلات والتلفزيونات يدخل في ذلك صح؟ والتجارة فيها هي كحال بيع العصير لمن يتخذه خمراً أو العنب لمن يتخذه يعصره خمراً. فإن بيع العنب في الأصل جائز لا حرج فيه وأيضا بيع أجهزة التسجيل جائز لا حرج فيها لكن أن تعلم قطعا أن الذي سيشتري منك إذا لم يكن رجلا صالحا قطعا قطعا سيسمع فيه أداء الغناء والله والخنا والفجور وما إلى ذلك وإذا كانت الفازن سيتفرج فيه على الأفلام القبيحة والمناظر الغير مستحسن وإلى غير ذلك من الأمور التي يعني معلومة لدى الجميع إذن لا يجوز التجارة في هذه في هذا هذه الأمور والحال وهذه ماذا أيضا تسجيلات وما إلى ذلك وأشنع من ذلك أكبر التجارة في هذه الكسمية فاربولات اللي هي الأقمار الصناعية والصحون التي يجلبون بها البث المباشر وما إلى ذلك هذه التجارة فيها منكر عظيم يا إخوة يعني موالها وخيمة جدا وأنت يعني من تاجر فيها فهو مشارك في السحت والباطل والفجور التي الذي سيأتي عبر ذلك واضح كنت أريد أن ننبه على شريط يعني تنصتون إليه في هذا الباب وهو شريط دلوني على السوق للشيخ سلمان بن فهد العودة فرج الله عنه فإن هذا الشريط جميل جدا وفي فوائد عظيمه في أبواب التجارات همك الله والبيع وما إلى ذلك يعني يعني اقتنوا هذا الشريط واستفيدوا منه <تصفيق>